وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفٍ إِمْثَالِهِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لَ ي الطَّلَعتَ عَلَيهِمْ لََّْتَ مِنْهُمْ فِي رَارَُ وَلَمُ لِتَ مِنهُم رَعْبَ وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لتَسَ أَلُ بَلَهُم قَالَ قَائِلُم مِنْهُم كَمْلَ بِسْتُمْ قالَاوا لَ بِسْنَا يَوْمًا أَو بَعْضَيَُوم.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 واللي اتلى الطف ولا يشعرا نبكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا اذا وَكَذَلِكَ أَعْثَرنَا عَلَيهِمْ لِعَلَمُأَنَّ وَعددَ اللهَّهِ حَبُّ وَأَن السَّاعتَ لَا رَيبَ فِيهَا وَأَن السَّاعةَ لَا رَيبَ فِيهَا إذِي يَتَنَازَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُمْ فَقَاُ بِنُوا عَلَيهِمْ بُنْيَانَ الرَبُّهُمْ أَلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قرربي اعلموا بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا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 يحلََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِهذَه بِ وَيَلْبَسُون وَيَلْلبَسُونَثِيابًا خُبْرَ مِنْ سُدُسِ وَإستَبرَِقِم مُتَّكين مُتَّكينَ فِيهَا على الأرَائِك نِعمَ الثَّوابُ وَوحَسُنَة مُرتَفَق